اللهم صل صلاة كاملة كما هي في علمك صلاة كاملة وسلم سلاما تاما كما هو في علمك سلام تام وبارك مثل ذلك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة وسلاما صلاة وسلاما وبركات تليق بك منك إليه صلاة وسلام وبركات بقدر عظمة ذاتك صلاة وسلام وبركات تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة وسلام وبركات ترضيك وترضيه وترضى بها عني وتغني بها فقري وتكشف بها همي وغمي وكربي وتشفي بها روحي وقلبي وجسمي وتفتح لي بها جميع الأبواب وتدخلني بها مع المقربين والأحباب ووالدي وإخواني وجميع المحبين والأصحاب بفضلك يا كريم يا